روحي تهواك حبيب المنتظر روحي تهواك حبيبي ابغى ودك حبيبي فين انت وطيب مالك احلامي والحب والسهر مالك احلامي والحب والسهر روحك انت حبيبي المنتظر كيف انساك حبيبي المنتظر حبيبي المنتظر يا كي حبيبي منتظر قلبك كل لا ماكي كل لا ماكي قلبك كل لا ماكي لاكي النظر للك الهامي واحساس النظر ورب وانت حبيبي منتظر كيف لهذا العمل علاء العبيدي ترسفين المراسي وانت ترسي بحواسي ترسفين المراسي وانت ترسي المراسي وانت ترسي darwa شاقي انت محبوبك لاجلها انت عاشق انت محبوبك لاجليني لفتاتك سحا بالدهر فيني لفتاتك <تصفيق> والهندسه الصوتيه ميثم الساعدي وسيان الطليباوي الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي اداء ارباد الحسيني تيسير الموالي